وَإِذَا رَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ فَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سَأُرِيكُمْ آيَةً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 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فعاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قُل مَن لَّكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تمنعُهُمْ مِّن دُونِنَا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 فهم <تصفيق> الغالبين